بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات س ب ق فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة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 إ ِ ن فِي ذ ل ك َ ل ع ب ر َ ة ل م َ ن ي َ خ ش ى أ َ ت ُ م ْ أ َ ش َ د ّ خَلْقًا أَمِ ا ل س م ا ء ب ن ا ه َ ا ر َ ف َ ع س َ م ك ه َ ا ف س َ و َّ ا ه َ ا و َ أ َ غ ط َ ش ل َ ي ل َ ه ا و َ أ َ خ ر ج َ ضُحَاهَا و َ ا ل ْ أ َ ر ض َ ب ع د ذَلِكَ د َ ح ا ه َ ا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 وَبُرِزَتِ ا ل ج ح ي م ُ ل ِ م َ ن ي ر َ ى فَأَمَّا م َ ن طَغَى وَآثَرَ ا ل ح َ ي ا ة َ الدُّنْيَا ف َ إ ِ ن ّ ا ل ج َ ح ِ ي م َ ه ِ ي ا ل م َ أ ْ و ى وَأَمَّا مَنْ خَافَ م َ ق ا م َ رَبِّهِ وَنَهَى ا ل ن ف س َ عَنِ الْهَوَى ف َ إ ِ ن ّ ا ل ج َ ن َّ ة َ ه ِ ي ا ل م َ أ ْ و ى ي َ س ْ أ ل و ن ك َ ع َ ن ا ل س ا ع ة ِ أ َ ي ا ن َ م ُ ر س َ ا ه َ ا فِيمَ أ َ ن ت َ م ِ ن ذ ِ ك ْ ر ا ه َ ا إ ل ى ر َ ب ّ ك َ م ُ ن ت َ ه ا ه ا إ ِ ن م ا أ َ ن ت َ م ن ذ ِ ر مَن ي خ ش َ ا ه َ ا ك َ أ َ ن ه ُ م ي َ و م َ ي َ ر و ن َ ه َ ا لَمْ ي َ ل ب َ ث و ا إ ل َ ا ع ش ي ة ً أ َ و ضُحَاهَا